الحمد الله نحمده ونستغيره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هدي له وأشهد الله إلى هدل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ المسارة ودى الأمانة ونصح الهم وجاهد في الله أعطى جهاده حتى أتاو اليومين وكذا على مهجة فيضاء ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا هارك فصلوات ربه وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنودن إلا وأنتم مسلمون أما ما نغي عباد الله انتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام للورة القفة واعلموا رحمن الله وإياكم Samaan dan mana mana tidak tabah. Walaupun anakmu tidak mukhlafun, walaupun dengan biaya yang dikurikulumkan dengan mukmin. Aku tidak akan menghantar rasul dan menghantar apa yang kamu tahu. Dan kamu akan berjalan di sana kepada Allah. Kemudian kamu akan سيحل بساحة المسلمين بعد أيام قليل طيف كريم وموسم عظيم جعله الله سبحانه وتعالى ميدان يتنافس فيه متنافسون ومنضانا يتسابق فيه الصالحون ومجال لتهذيب النفوس وتزكية القلوب ذلكم يا إبراهيم الله هو شهر رمضان المبارك شهر الصيام والقيام والقرآن واللود الذي يصوم المسلمون نهاره وظهرا ويقومون ليله تطوعا يتطلبون فيه الله في منوع الطاعات وصالح الأعمال والبرادات رمضان شهر كريم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتسير تضاعه الحسنات وتغثر السيئات من صامه إيماناً واحتساباً وغفر له ما تقدم من دمره اختصه الله من بين سائل الطاعات ووعده من جزير الأجر وعظيم الثواب عالمه, عالمه غير جرد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل من آدم له الحسنة بعشر الى سبع مئة ضعف فيقول الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزمه يدع شهوته وطعامه من نجلي للصالم مرحة فرحة عند فطره وفرحة عند نطال ربه ولفنفف بالصالم قطيه عند الله من إيه في بسط طوارب خالي منصيره ولو الطواري من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه من رحمته ويحب الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر إلى تلافسكم فيه ويباهي بكم ملائكة فأر الله من رفسكم خيرا فإن الشقي من كلنا رحمة الله معشر المعين ها هو شهر رمضان الواضح شهر الصيام والمرآن اللذان يجبعان للعبد يوم القيامة قرض ما وعده للناس لينيبوا لأربهم ويأموا ويوته وتسميع وصداق وذكر وتصدق وإحسان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أن يصلى عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينطاف جبين مظهر الخالدين وهكذا كان هذا السلف يستقبلون رمضان ببكاء من خشية قيامة الله تعالى يبجل رحمته ويخافون عذابه ويسبح رسول أقول الله أقوله منهم ونعفو عنهم فيه والتجاوز عن سجلاتهم فأقلوا أيها المسلمون جدد التوبة وأخي صنية واعلموا أن بلوغ رمضان أمنية عظيمة وهدف النبي ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربهم بلوغة قال أرسل مالك الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ذارك لنا في رجب وشعبان وبلطن رمضان. شهر الله محمدًا عبده ورسوله معاشر الممين يعلم رحمكم الله أن شهر رمضان شهر الحب والويان والرحمة والمغفرة فكونوا فيه من أسرع الناس إلى الخير وأطرقهم إلى الطاعة من أوسع الناس صدورا أرحل ظنوبا وأليا نفوسا وأدى أبسنا وأبعد عن المخاصمة والمشاتبة والسباب اغفروا الزلة اغفروا الزلة واكتبوا الضيب وتجاوزوا عن المفتئين فتلك أسمى معاني السياء التي يجب من يترضى الناس عليها قال صلى الله عليه وسلم من لم يتعبرن الزور والعمال به؟ أليس لله حاجة في أن يدع طعامه والشراب؟ طوى البخاري. اللهم بلغ رمضان. اللهم بلغ رمضان. اللهم بلغ رمضان. اللهم اجعله شهر نصر للمسلمين وعز لمستعدين وفرج للمظلومين وفرج للمظلومين وفرج للمظلومين. اللهم من عاد بمسلمين سوءا أو فسادا أو شغلا فأشعره بنفسه ورد كيده في نهره عباد الله صلى الله, الله, على الله عليه وسلم على المشير النذيب واسترات كما أمرت في مكة التنزيق وطال عزاني طادرين عليما إن اللهم لنكتهم صلونا على النبي يا أيها الذين لا صلوا عليه وسلم وتسليما وقال صلى الله عليه الله وسلم نصد عليه الله الرحيم صلى الله عليه بها أشره اللهم صلى وسلم وبرك <سأل> ورحمة الله ورحمة الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشد والمشركين ودمر <ودميللا> اللهم اعدادك اعداد الدين اللهم انصر خوان <وعليا> المجاهدين في سوريا اللهم انصر خوان <وأليا> المجاهدين في سوريا اللهم عاجل نصرم يا قوي يا عزيز اللهم عاجل نصرم يا قوي يا عزيز اللهم عاجل بنصرهم يا قوي ويا عزيز اللهم إنك على كل شيء قدير اللهم اتبع على الغلاء والوباء والرباء والزنا والزتازة والمحن وسوق الفتن ما ظهر منها وما بطن عن هالك هادئ وعسائل المسلمين جميعا اللهم في لجميع المسلمين الذي أشهد لك في وحدان الله ولنبيك في الرسالة with it. Grazie a tutti.